بِاللَّهِ إِن زُرْتَ الْمَغَارَنِي مَرَّةً عَرِّجْ عَلَى أَهْلِي هُنَاكَ وسلمي كان الملوك كان الملوك ك الجوزاء وصطف جوانر الأنجم وإذا سألت فلم تجبك طلولهم فاشرق بدمعك أوف الصبيع يا ارض اندلس الحبيبه كلمي اني باكيت على في رقيك لم تنسيني ايام صوتك عندما وناديتيني فاصامت لم أتى كلامي وقعدت عن ارض توباد وعربا سعيدت قرنا في ظلال المسلمين سعدت قرونا في ظلال المسلمين